فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قول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 قال يا بنا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فرقت بين بني إسرائيل ولم تروق بقولي قال فما خطبك يا سامري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 انما الهكم الله الذي لا اله الا هو الذي لا اله الا هو ووسع كل شيء علما